ان ن لدينا مستبلا ان ما شاكر واننا كفرا اننا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعرا ان من ابرى يشربون الكاس كان مذاقها كفورا عَيْنَيْنِ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ فَجَعَلُوهَا تَجْـرِيًا يَكُونُ لَهُم مَّذْكَرًا وَيُطَافُ كان يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَقِرًّا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا انما لا نؤاخذكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء او شكورا انما نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريا فَوَقَعَ الله لَا شَرَّ وَلَا بَأْسَ الْيَوْمَ وَلَنَا نَبْرَتَهُ وَشِيرَا وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَدَّوْا جَنَّتَهُمْ وَحَرِيرَا مُفْتَتِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَغْلاَءِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا ودانيتهن علين قلنا لها ودللنا فطوقهما تذلينا وانطاق عليهن بآلية من صبة واسواد كانت قواريرا قوارير صبتين قد وناه تقريرا وَيَصْنَعُ فِيهَا مَا تَشَاءُ كَانَ مَجَازًا هَادًا جَلِيلًا عَيْنًا لَهُ فِي سَمَاءٍ سَدِيدَةٍ وَالْكَوْكَبُ عَلَيْهِمْ دَالٌّ مُقَلَّبُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَ تَنَوَّعًا وَأَنتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُم ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِذَا دَرَكُوا يَقُولُ أَسَاهِرًا سِبْقُهُمْ وَتَزَاهُمُ الرَّبُّ شَرَادَهُهُ ان نذا كان لكم جهاما وكانت تحكم المشكورا اننا نزلنا عليك القران تنزيلا اصبر لحكم ربك ولا تقع منهم اثما او تظلم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بِالْقَوْمِ وَالصَّلَاةِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ مَنَ هَؤُلَاءِ يَدْعُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَحْنُ خَالِقُهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَعِبَادُنَا بَدَّلْنَا أَنْتَ عَلِمَ مُتَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ سَنَأْتِي إِلَى رَبِّي فَدِينَا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَيُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَةٍ وَالظَّالِمِينَ مَا أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا